والله أنزل من السماء ماء فأحيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن في تتمكن من ان مما في فِي بُطُونِهِ مِن من بين فرث ودم من اجل ان تكونوا ومن ثمرات الأعنب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن تتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر وبما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذلولا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء وفي ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم وبنكم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 فَمَنَ الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْيٍ رِّزْقُهُمْ عَلَامٌ مِّلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِـنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَأَنْ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ فَفِي الْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ